فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخل النهر يوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضعين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 حَسَاءَ رَبُّنَا أَيُّ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النعيم